عليهم ولا الضالين بسم الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الغشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت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 الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كيم ذي قوة عند ذي العرش مكين قطاع تم أمين وما صاحبكم وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَلِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِينَ وَمَا تَشَاءُ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 সময় মন হামিদনা السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة> الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <من> الله الله اكبر الله أكبر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 وعلى قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال جفين ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين وما أدراك ما علميون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة يسقون من رحيق مختوم ختابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عيرا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا ف دَغَامَزُون وَإذَا قَلَبُ إلَ أَهْلِهِم قَلَهُ فَكنين وَإذاَا رَأَوهُمْ قالَاوا إِ غَعُناَا إلَ قَلُون وَمَا أُغْصِلوا عَلٍَ حَافِغين فَلْيَوْومَ النَّبينَ آمأَعملَل مَِكُففَّار لن ارى انكم تنظرون الثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله اكبر الله হোনি মন হামিদ মানুষের মনের মধ্যে চিরাচরিত একটা প্রয়োজন হলো অন্তরের একটা শান্তি সময় ইসলামের যখন সন্ধান তারা পায় তখন খুব সহজে তারা ইসলামের সবকিছু করতে ইসলাম করতে পরিণত পদ্ধতির সাথে এই জন্য ইউকে তে অনেক জায়গায় দেখতে যারা নতুন মুসলমান হয়েছে তারা স্কলার হয়ে আবার ইসলাম নেতৃত্ব দিচ্ছে अनेक सकाल छटादेश आलोचना जन्म नियंत्रण चिंताधारा जहांगीर आलम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 বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ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 وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض هدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه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 الله لمن حمده ربنا o wow. সলামালে তোমার রহমদারি তোমার রহমদুয়া সালামাল السلام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين ادن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هonders গোলৎয়ूৗো াহোুম��্... ও঴ ইান ধোবল১ pada ইজ হোযয়৅ ঄াপ ইষটি রো জবোো ডহ কা তূয১র ذات إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما رقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شئيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب, جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وآملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير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 إن كل نفس لما عليها حافظ فلينضي الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السراء لا ناصب والسماء ذاهة الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وانا هو بالهزل انهم يتيدون كيدا واتيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجاله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله الله لمن حمده ربنا फिल्टार कर पानी विशुद्ध डायलिस कर रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कषार्जित टा किशु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 একটা বিধান আছে বিচার ও শান্তি এবং সারিয়া কিভাবে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করেছে সে বিষয়টা আলোচনা করব ठ और सन्तोषनक करते शिखी देख मानवतार कल्याण इसलामी सारिया शुक्रवार रत साढ़े आठ टेबन सम्प्रचार सकाल सारे बांगलेश